الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأنت منتهى الشأن كله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الملك الحليم سبحان الله الواحد العظيم تبارك الله أحسن الخالقين